بوك تو سيب ثمانية وسبعون ثمانية وسبعون الصفات واحد الصفات واحد. ماليونا ايرينو. امرأة كبيرة السن امرأة كبيرة السن ديكا فيرينو امرأة سمينة امرأة سمينة سيفالما بيرينو امرأة فضولية امرأة فضولية نوفا اولتو سيارة جديدة سيارة جديدة rapida auto سيارة سريعة سيارة سريعة سيارة مريحة سيارة مريحة ثوب أزرق ثوب أزرق بستو. ثوب احمر ثوب احمر بستو. ثوب اخضر ثوب أخضر. شنطة يد سوداء شنطه يد سوداء برونا ساكو. شنطة يد بنية شنطة يد بنية بلانكا ساكو شنطة يد بيضاء شنطة يد بيضاء سيمباتياي هوماي ناس لطفاء ناس لطفاء جنتيلاي هوماي ناس مهذبون, ناس مهذبون ناس مهذبون ناس مهمون ناس مهمون اطفال محبوبون أطفال محبوبون, أطفال محبوبون أطفال وقحون, أطفال وقحون. أطفال مؤدبون. أطفال مؤدبون